ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الساعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور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 اَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَيَئِذًا هِيَ تَمورَ أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ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 بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يستورون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فَسَيَتُبَشِّرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدَّلُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هم ما زِمَّ الشَّائِمُ بِنَمِيمٍ مَنْ نَعِلِ الخَيرِ مُعتَدٌ أثيم وَتُلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أَنْ كَانَ ثَمَانٌ وَبَنِينَ إِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَانَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سنسمه على الخرطوم إِنَّا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهن نائمون فأصبحت كالصريم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 كذبت ثمود وعاد بالقالعة فأما ثمود فأهنكوا بالطاغية وأما عاد فأهنكوا بنيح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخن خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعشوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إِنَّ لكم لَكُم تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ فإذا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ وَفُتِحَتِ الْأَبْوَابُ وَنُزِّلَتِ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَؤُوا كِتَابِيَةٌ إني ظنَّتُ أني ملاقٍ فَهُوَ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلُّهُ وَشْرَبُهُ هنيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الخالِيَةِ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لِيتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يا, يَا لِيتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِ مَانِيَ هَلَكَ عَنِ سُلْطَانِيَ خُذُهُ فَقُلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُوا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 تَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاوَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَانُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ يَوْدُ الْمُجْرِمَ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ يومئذ بِبَنِيهِ وصاحبتي وأخي وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظان زاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خنق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصرع الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للنساء والمحروم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 فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ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 وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا وأصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فَقُولُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا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 وأنا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك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 ماء غدق لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يستكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبادا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 وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَانِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوَعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا أَمْ يَجْعَلُونَهُ رَبِّي أَمَدًا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 وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّنُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ يَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّنِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا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 وَاسْمِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَوْ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ أليما يَوْمَ تُرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا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 كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ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 وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه واقيم الصلاة وآت الزكاة وآت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدمون أنفسكم من خير تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجر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 فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَ إِذِهِ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَمْدُودًا وَبَنِي لَشُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا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 وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَسَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ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 كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سنككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَتْ مِنْ قَسْوَارَهَا بَلْ يُرِيدُ كُلُّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ شُحُفًا مُنَشَّرَهُ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَهُ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ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 مفنن انه الفراق والتفت ساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى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 وَسَقَاهُمْ ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما سقيلا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 وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَانِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذُرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ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 ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وين يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء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 إنها ترمي بشرى كالقصر كأنه جمالة صفر وين يومئذ للمكذبين